بوك تو شهزدسة i pet خمسة وستون, خمسة وستون النفي اثنان النفي اثنان داليه برستن سكوب هل الخاتم غالي الثمن؟ هل الخاتم غالي الثمن؟ نه، اون كوشت سامو ستتنو اورا لا، يكلف مئة يورو فقط لا، يكلف مئة يورو فقط ألي يا ايمام سامو بدست لكن معي 50 فقط. فقط هل صرت جاهزا هل صرت جاهز نيه يوش ليس لا ليس بعد ali sam uskoro gotov, gotova. Lekin sajehazu halan. Lekin halan. Želiš li još supe? Hal mazidan mina shurba? Hal mazidan mina Ne. Ne želim više. لا. La, la urijed aktar. Ali još jedan sladoled. Lekin ajskrim ahar. Lekin ajskrim ahar. Stanuješ li već dugo ovdje? Hel sara laka Mudda tovila, wa enta teskunu huna? Hel sara laka? مده طويلة، وامتى تسكن هنا؟ لا، تك 1 ميسك. لا، صار لي شهر واحد. لا، صار لي شهر واحد. علي فيچ وقد صرت اعرف الكثيرين. وقد صرت اعرف الكثيرين. واضش للس سووتراكو هل تسافر غدا إلى داركم؟ هل تسافر غدا إلىداركم لا <سؤال> تك زند لا فقط في العطلة الأسبوعية لا فقط في العطلة <سؤال> الأسبوعية علي السافج واد Walakini sarja yom al ahad. Wallakinisa al ahad. Dalia tvoya kcerka vech odrasla. Al kadbalat ibnatuka sinaroshid? sin al Ne, ona ima tek tekamnaest godina. La, hiya l'an balagat el La ašara. La, hiya l'an balagat el sabiha ašar. Ali ona već ima momka. Wa lakin kad sara laha sadiq. Wa lakin duplove duplove duplove sadiq. Buk2.d za tekstove i knjigu.